يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الضريب إن يشأ يذهبكم ويأكد خلقه جديد وما ذلك الله بعسيس ولا تسر واسره مثل عطرا وإن تدعو مكفلة لا حدها لا يحفظ منه ولا ولن كان إنما إِنَّمَا تُنْهِرُ الَّذِينَ يَخْشَرَ رَبَّهُمْ فِي الْغَيْفُ وَعَطَاهُوا الصَّلَاةً وَمَا تَزَكَّرَ فَإِنَّمَا يَنَّزَكَّى لِنَفْسِهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُسْحِرُ وَمَا يَسْتَوِلْ أَعْمَى وَالْبَصِرُ وَنَظْقُرُ مَاتُ وَلَا النُّورُ شمید I yeah. don't yeah. yeah. yeah. صونها عليه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا هو شكور الذي كان a وما كان الله ليعجزه من شيء من في السماوات ولا في الأرض له كان علينا قدرا ولو أحض الله الناس بما يسبوا ما ترك من دا. قالت للمساء على سرعة من مصدقين تنزل العزيز الرحيم لتوقع طمعهم يا آباؤهم فهم ضافلون لقد حق ولا فهم لا يؤمنون إنا جعلنا من أعلاقهم أغنالهم فهنا إلى الألقال فهمهم محرون وجعلناهم بين أبيهم سدهم ومن خطهم سدهم فعرشلناهم فهم لا يبشرون وسوى اتبع الضدر وخشن الرحبان بالغيب فبشره بمرضتهم وأجرهم كريم إنا نحن نحن نحن الموتى ونا كل ما قدموا وآتاهم وكل شيء نحصيناه في إيمان النبي وضرب لهم مثل تَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَتَذَوَّقُوا الْعَذَابَ وَلَكُمْ فِيهِ نَصِيبٌ وَمَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَتَذَوَّقُوا الْعَذَابَ وَلَكُمْ فِيهِ نَصِيبٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ في وجالني من المبرمين. وَمَا هماما صلى الله عليه قرين من, من جوند الرساله ما كنونون انت الا صيحه واحده فاذا هم قالون يا حسره على من ضل ما ياتيه من رسول الا كان والقمر قدمناهم هاسم حتى عادة الرجول القديم للشمس ينبغينا ما يطلق القمر والليل سبق لها وكل ما فيه يسبق ما حملنا قلت مشهول وفرقنا لهم في مثله ما يركبون وإن شأنه ضرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينطرون إلا رحمة من الله ومكا على الله حب وإذا قيل لهم اتقوا ما بين عيديهم فإذا من الأجداد إلى ربهم ينصرون في في من الأجداد إلى ربهم ينصرون فعالوا يا رويلنا من من مرقبنا هذا ما معد الرحمن وصبق المرسل إن كانت إلا صلحة واحدة فإذا جميل لليلا محفظ إن كانت إلا صلحة واحدة تأخذون <متحدث> إن كانت إلا صحة واحدة خيلاهم جميعهم كانت إلا صحة واحدة خيلاهم جميعا الذين وحفروا فإلا ملا تبغى مرسوا شيئا ولا ترسمى إلا فوقهم تعملون إن أصحاب جنة يرغيشوا وإن رفاقهم هم وأزواجهم في بلادهم على الأراض لمن فيها <تصفيق> فاتحة ولهم بيدعون سلامهم طولا للرب الرحيم وانتازوا يا رأي والمجنون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبروا الشطان إلا هم لم يحافظون فيهم هذا صراط المستقيم ولقد لأنه الذي كنتم عنه إسلونا اليوم بما كنتم بكتور اليوم نخدم على أفرادهم وتخدمنا أبيهم وتشهدوا عجل المعلماتهم يقسمون ولوما وَلَوْ فمسنا على أعلمهم فاستبقوا السرعة فأنا يوزنون ولوما شاءوا لما سخدعهم على وَلَن نّعذرهُ وَلَن نّطعمَهُ مِنَ الْخَضْرَةِ وَلَٰكِنْ يَأْتِيُنَا مُكِبًّا وَلَن وما نَشْعَرَ وَلَا يَنْمِي لَهُ الْعِلْمُ إِلَّا إِنَّهُ وَرَقٌ وَقُرْعُهُ مِنْ رَبِّهِ كَانَ حَيًّا وَلَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنَّا إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ وَلَن نّعلمَ لَهُمْ فَمَن كَانَ رَكُوبُهُ اصوامهم ممنذور طرا يعظم تقرون الا نعلم ما يسرون وما يعلم من نطفه فإذا هو قاسم مدين وقربنا له ونسي خلقه فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالصَّافَّ فَصَفَّا فَزَجَرَ تَذْكِرَةً فَتَذَكَّرَ فَتَابَ يَقْبَلُ ذِكْرَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا رَبٍّ إِلَّا هُوَ إِنَّا زَيَّنَّا السماء. در حف من كل شيء ما لا الس ولي ما عل يقتكون منت طورة و المذااب الموااصل لا مبلخطةة ق را شعورافر فستقيهم بههم تش خلقا عنما الخق إن قنا من منق الغازبل عزة و صها ولااد في لا الق وقالوا إن هذا إلا سبحانه مبين أين عبدنا وكمنا أقرار وروا من أين لا لنبي أين لا أو آباء من دون الله فاهدوا من أصراط الجحيم رقبوهم إنهم فسروا مماركما فناصرون بلهم يوموا استسلمون وأقبل بعضهم على بعض فساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون لعليهم قالوا لعليهم من لن تكون مؤمنين ومثال لعليكم من سلطان بلهمهم قوم طاولين فحقع إن لا كم إنكم ناقمين فإنهم يؤمنون في عباد مشترك إن ترنيق قالوا بالمجمل إن كانوا إذا قيلوا لنا الله يسبهم ويقولون أننا ترنيق أليه نعيش من بيننا الجادق المرسلين. بل جاء من حق وصفق المرسلين إنكم لذلك العذاب الأليم وما تستمر إلا ما كنت تعملون أولا عباد الله المحرصين أولا يترمون رزق في جنة النعيم على سرعهم وضعهم آلا صور متقارن، متقارن بگسین با من ماین بيضا لغتی شنی. نه و نه مندو زد و وعید متقاصره ترین. کانه نبید مدنو، فعکب المعمول مال بعضی من کان من hasta nada قال أنه رؤوس الشلاطين فإنهم لا أكلون مما مبارعون منها, منها البطن ثم إن لهم عرمنا رشبا من حميل. ثم إن مرجعهم من الجلجح فإنهم ألبوا آداء الضالين فهم على آثارين من رعوم ولقد ضلقتهم أكثر